سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَنَمْنُ عَادِرٍ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ اللَّقَدْ جَئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ رضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة اللهم ارحمة اللهم ارحمة اللهم ارحمة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناك وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة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 ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب؟ <تصفيق> <تصفيق> وكلا وكلا. ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفين مما فيه